الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما عزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي عزقنا من قبل وأتوا به Yeah.